الف لام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 ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم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 مُحور وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصِّدْ فِي مَشْيِكَ وَغُضُّ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ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 رض إ الله هو الغن الحم ولو أن ما في الأرض مِ شجرة قلام والبحر ييمده والببحر يمده من بعد س بح ما نفد كلمات الله ما نفد كلمات الله إ الله عزيز حين ما خلقكم ولا ب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 كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرأنكم الحياة الدنيا ولا يغرأنكم بالله الغرهور إن الله عنده علم الساعة